هو يعلم الجهر وما يخفى ونيسر كاليسرى ف ذ ك ر إ ن ف ع ت الذكرى سيذكر من يخشى و ت ج ن ب ه ا ا ل أ ش ق ى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا